الم نجعل الارض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا هاجًا وأنزلنا من المعصرات ماءً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 إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا بها طا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا